حسن حسين حسين حسين حسين شايجنا الكربلي لعن الاحسين ينه بيت وينه تلم العين شايجنا الكربلي لعن الاحسين ينه بيت وينه تلم العين المهدي یا نو عباس سید جانه ول مهدی مشو یا نو مش عباس سید جانه شايجين الكربلي معل الحسين شايجين الكربلي حسين حسين حسين حسين, حسين شايج جنابن بالنصر مرفوع على اعلام ونسحفي لك على هاملق طعوها الجداوام شايج جنابن نصر مرفوع على اعلام ونسحفي لك على هاملق المهدي شايل رايته وينطم على الهام والمهدي شايل رايته وينطم على الهام عبرايت تجرو يا هانه وعباس سيدا يا هانه عبرايت تجرو يا هانه وعباس سيدا يا هانه بعد وخصري شنبحي معنوف بعد الحسين إدارة كربي كربي كربي علي الحسين يا نبي جد وياه تدمعه يا العين المهدي يمشي ويانا وعباس ولك راسي له کنه شایجن کربله متع الحسین شایجن کربله متع الحسین حسین حسین حسین حسین حسین شتانه امه حزن مديت العزم لا عزي فاطمه بن صاوي لحسين جي انا ام حاسمه دي العزم و لا قلت لا عزي فاطمه بن صاوي لحسين وجدتي توايس يا نبي قطعت الكفي وجدتي توايس يا نبي قطعت الكفي تنسانا وعباس يتلقانا والزهرة ما تنسانا عباس يتلقانا والسجيل اسمي بالحشر وي المعزيوي والسجيل اسمي بالحشر وي المعزيوي الشايجين الكربلين عن الحسين من غيجة ويانته من دمعة العين شا يجين الكربليني تعلى للحسين جينا بالجدوى يانه من جامعه العيد والمهدي يمشي ويانا وع عباس يدلكانا والمهدي يمشي ويانا وع عباس يدلكانا شا وح وصل الحص وصل حص وصل حصين مكسو الخط ج كل الملاين تشكللك شابت حزل منجارري لسمين مكسوورك الخاض ج كللاين بشكل شابت حزل من جاري لسمين. انت الشفيع لامتك يا ناصر الدين انت الشفيع يا ناصر الدين وانت اللي حامل وانا وعباس سيدنا جانا وانت, وانت نفتخر لو سمونا ذولا احنا لمجانيين نفتخر لو سموا نذو لحنا المجانين مشا يجينا الكربلين عن الحسين فينا بيجة ويانتهم تبعت العين مشا يجينا الكربلين عن الحسين فينا بيجة ويانتهم تبعت العين والمهدي یا نه و عباس سیدیانه و بهدی مشو یا نه و عباس سیدیانه شایجن کربلہ متعلق حسین شایجن اسر حسين عيني چ ويته نايستس حق علمنا يا ما يهمنا حتى الموت وحسن النغايه عيني چ ويته نايستس حق علمنا الموت وحسن النغايه واحنا نضل انصار نبقى للولايـه واحنا نضل انصار نبقى للولايـه خسران من عادانا وعباس يتلقانا خسران من عادانا عباس يتلقانا نتحدى ذول احنا الموالي نتحدى الارهاب ذول الردود الحسيني تحسين الحلي وتيسير الموالي كلمات تيسير الموالي الهندسة الصوتية والتوزيع بشار العبيد